ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لَكُمْ تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم, وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بال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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال صخو الذين يرخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية مَا ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل, وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم